يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هدوا ولعبا يا أيها الذين آمنوا لا تستخذوا الذين اتخذوا دينكم هدوا لا تتخذ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِّنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ لا تتخذ الَّذِينَ اتتخذوا دينَكُمْ هُزُواً وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِّنْ قَبْلِكُمْ فَسُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ